وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ هَذَا بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أمرا فصبر جميل وَلَنَنزلَنَّ عَلَيْكُم مَّنًا وَعَذَابًا ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفون